وَالارْضَ مَدَدْنَا خَاوِيَةً وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ فَأَنبَتْنَا بِهِ جنات وَحَبَّ الْخَصِيبِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعُ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدٌ أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبِسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٌ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 إذ ييتلَ متلك عن المين الشملقائ إذ يتلَ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 معها سائق وشهيد وجاءت كل نفس معنا سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَكَشَفْنَا بَصَرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وشهيد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 القي يا في جنن ما كل كفار عنيد من نعل معتد مريب الذي جعل مع الله الهنا اخر فالقياه في العذاب الشديد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 ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول غلم مزيد؟ يَوْمَ نَقُولُ لِلْجِنِّ نَمَا خَلَمْتُمْ تَلَأْتِ وَتَقُولُ غُلُمٌ مَزِيدُ يَوْمَ نَقُولُ لِلْجِنِّ نَمَا خَلَمْتُمْ تَلَأْتِ وَتَقُولُ غُلُمٌ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب خفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منير مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيرٍ أُدْخِلُوا غَابَ سَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ منيب.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 قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من مخيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إن في ذلك لذكرى لمن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 فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الوروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذَلِكَ يَوْمُ الخروج إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ شِقَاقًا يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ شِقَاقًا يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ صَرْعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ